لكم لا في قول في يوم الدين على فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إِنَّ المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون